الموقع الرسمي لفضيله الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه الماده الحمد لله العلي الاعلى المليك الاقوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره ومن عظيم ذنبي أستغفره هو احق من عبد واحق من ملك وأرعف من أعطى وأجود من سئم لا إله إلا هو لا ند له ولا شريك له وكل شيء هالك إلا وجهه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 الحلال ما احل والحرام ما حرم والدين ما شرع والامر ما قضى والخلق خلقه والعباد عباده لك الحمد والنعماء والملك ربنا ولا شيء اعلى منك مدا وامجد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعن الوجوه وتسجد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 سيد ولد آدم أجمعين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن ثمة سؤال يطرح كثيرا لماذا يُعصى الله وخاصة مسلم أو مؤمن يعرف الحلال والحرام ومصلي لله ومقر بوجود الله ولكن أحيانا الشهوة تغلبه ونفسه نحو الشر تسوقه ولا يوجد أحد من العاصين التبس عليه الأمر لأن الحلال بين والحرام بين من يقول أن عقوق الوالدين فضيلة أو أن الزنا عفة أو أن أكل أموال الناس بالباطل والسرقة واذى الآخرين وظلمهم خير من يظن أن ارتكاب الفواحش وركوب المحرمات واقتراف السيئات واجتراح الآثام لا يحتاج إلى عالم كل الناس يعرف الشر ولكن القليل هو الذي يمنع نفسه من الشر هو الذي يحجب نفسه عن الشر كثير من الناس يعرف الشر يرتكبه وبعد قليل ضميره يؤنبه فتجده متألم متحسد على عسيانه إن هذه الحالة وهذا السؤال اجابته في هذه الخطبة في جزئية واحدة من الجزئيات يعصى الله إذا غابت مقامات الإيمان ومراقبة الله عز وجل وتعظيمه في النفس إن الإنسان يضعف, يضعف أمام المعصية هو يعلم أنها حرام ولكن يفعلها عند, عند ارتكاب المعصية يكون سكرانا بالمعصية إن السكر ليس بالضروري أن يكون عن الخمر فقد قال الله عن قوم لو لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وسكرتهم أنهم كانوا يأتون الذكران ولو قيل لك اتيان الذكران ربما يقشعر بدنك وربما يضطرب قلبك وربما تلا تتصور هذه الصورة الدالة على انتكاس الفطرة وعلى تبدل ومسخ الإنسان إلى الحيوانية وإلى جرك الشهوة البهين لا تتصور ولكن اسأل ربك السلامة لأنه مرض إذا سيطر على النفس فعله الفاعل مهما كانت العواقب وكذلك أمر النساء كثير من الناس يعلق أن الكلام مع الأجنبية بال بال بال بالأنس والملاطفة لا يجوز وأن الجلوس إليهن والخلوة بهن لا يجوز وأن لمسها وارتكاب الفواحش معها لا يجوز ولكنه عندها يضعف لماذا؟ لأن داع الله في القلب أضعف من داع الشهوة وداعي الشهوة أقوى لذلك يسوق الإنسان نحو المعصية لا أجد عاصيا يعص الله يتعاطى مخدرا أو يشرب خمرا يقول الخمر حلال دعونا من هذه الترهات يقول الله يتوب عليك الله يهديني، هكذا يقولون فهم يعلمون أن هذا حرام ويأتون الحرام إذن يحتاج الإنسان في معرض هذه الحياة أن يخاف الله عز وجل وخطبة اليوم تحت عنوان الخوف من الله عز وجل والخوف كثير كثير من الناس يخاف إما يخاف الشرور يخاف الأمراض يخاف المخاطر يخاف كل ما يضره وبعض الناس يخاف من رئيسه ويخاف من المسؤولين خشية أن يوقعه به ضرر ولكن أجل الخوف الخوف من الله عز وجل والخوف من الله على درجات فقد خوف الله بالوعيد قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في هسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون القيامة ويخافون العذاب والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب المؤمن يخاف سوء الحساب ذلك لمن خاف مقامه وخاف وعيد المؤمن إذا سمع بوعيد الله دعك أن يخاف الله إذا, خ... إذا سمع بوعيد الله يخاف سوء الحساب يخاف الوعيد يخاف من الله عز وجل ومن أليم عقابه إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود الخوف من عذاب الله انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الخوف الأول أن تخاف عذاب الله قال عليه الصلاة والسلام وقد كان يصلي بأصحابه صلاة كسوف الشمس وفي السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة جعل ينفخ ويبكي ينفخ في الصلاة ويبكي وبصوت عال وهو في السجود يقول ما هكذا وعدتني أنا فيهم وهم يستغفرون ما هكذا وعدتني ثم التفت إليهم بعد الصلاة فخطبهم بعد أن انجلت الشمس وأخبرهم أن الشمس والقمر ايتان من آيات الله ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده عرضت علي الجنة وإن قطوفها لداني ولو أني مددت يدها لاخذت من قطوفها وعرضت علي النار فجعلت انفخ وأبكي يقول عن هذه النار فلم أرى منظرا أفضع منه كاليوم رأيت نار يأكل بعضها بعضا قال عليه الصلاة والسلام حدثهم عن القيامة قال وإن, لج وإن لجهنم زفرة يوم القيامة ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جن ولا إنس إلا جسى على ركبتيه من هولها جهنم تنفخ يوم القيامة عندها زفرة تجر نفس بس يوم القيامة الملائكه الواكفين ابركوا على ربتين قال عليه الصلاة والسلام ويقول إبراهيم فيها نفسي نفسي قال والذي نفسي بيده لو كان معك مثل عملي سبعين نبي وسفر جهنم لرأيت أنك لا تنجو لو جئت يوم القيامة عندك عمل سبعين نبي جذور عمل سبعين نبي النبي الواحد ما هي لو, لو عندك يوم القيامة عمل سبعين نبي لما انتجي زفر جهنم ما منكم أحد إلا يقول أني لا أنجو أبدا هذا الأمر الأول الثاني أن تخاف الله عز وجل وهذا يعني أن تخاف مقامه قال سبحانه ذلك لمن خاف مقامي ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى مقام الله أن تعظم الله ولذلك الخوف الوحيد المرتبط بقناة والخوف من الله عز وجل الخوف الوحيد المرتبط بايمان هو الخوف من الله عز وجل لماذا لانك ترى بطشه ان بطش ربك لشديد في الظالمين وترى عظيم قدرته وباهر اياته على صفحات الوجود مرئيه من الذي من الذي يصد عن عظمه الله وعن جلاله وعن قدرته قل اني اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين هل الخوف من الله عز وجل يسيطر علينا يا سبحان الله الخوف من الله يكون عن تعظيم لله وهذا صحيح ما من شيء في الخلق والبشر والوجود تخافه إلا منه تفر إلا الله إنك تخاف الحيه فتبتعد تخاف النار فتجتنب تخاف أذى الناس فتبتعد تخاف السوء تجتنب تخاف المرض تتعالج تفر من الشيء إلا الله تخافه وتفر إليه ولا ترجو سواه وكلما ازددت منه خوفا كلما ازددت إليه تقربا بعكس كل الكائنات حتى السلطان والأمر والشرطة والذي يؤذي أن تتخافهم، ولذلك تبتعد منهم أما الله فإنك تخافه واليه, وإليه تتقر، لذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى ما جمع الله عز وجل لعبد سعادة مثل أن يجمع له في قلبه خوفا منه لن تكون هنالك سعادة بقدر ما أنك تخاف من الله وسبحان الله الخوف اضطراب إلا الخوف من الله سكينة وطمأنينة الخوف من الشيء ترجم الخوف من الله سب وسكينة وإخلاص عمل وإقبال وتودد وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقان عذاب السموم إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم فهو سبحانه تشفق منه لتأمن لذلك قال الحسن البصري رحمه الله لا يجمع الله لعبد له خوفان فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة ومن أمن في الدنيا خوفه يوم القيامة الخوف من الله ثمرة أنه يطرد الشهوة من النفس وحده ما حمل على فعل الفرائض واجتناب المحارم ولذلك يقول إبراهيم بن سفيان رحمه الله تعالى قال الخوف من الله إذا سكن في قلب عبد قرض الدنيا وأحرق الشهوة كثير من الشهوات في الصدور لا يستطيع أحدهم أن يمتني عن هذه الشهوة يعرف أن هذا حق ولا يستطيع ان يأتيه يعرف أن هذا باطل ولا يستطيع ان يجتنبه أن يجتنبه الفلعادة وطبع النفس وقوة الشهوة والمثيرات والمغريات والفتن وضعف العزيمة كل هذه تقوده نحو أن يفعل المعصية مع علمه أنها معصية ولكن لا يقدر أن يمنع نفسه أولا لأن الله لم يوفقه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ولذلك المؤمن يستعين بالله عز وجل على الخوف من الله وإذا دخل خوف الله في قلب العبد طردت طرد الخوف الدنيا وأحرق الشهوات ويا سبحان الله أجل الخوف لا شك الخوف في السر من خشي الرحمن بالغيب وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلن كما جاء في الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم فأجل الخشية والخوف أن تخاف, الله أن تخاف الله في السر وأنت خالي بنفسك وأنت بينك وبين ربك هذا أجل درجات الخوف من الله عز وجل أن تخاف الله وأنت على مقدر أن ترتكب المعصية ولا يراك أحد ولذلك قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله الذي حجزه عن المعصية ومنعه عن الاسترسال في الشهوة إني أخاف الله فمتى ما تمكن الخوف من الله في قلب عبد إلا وفق لكل خير وسجد نحو كل فضيلة واجتنب كل معصية تعبدا لله عز وجل وتقربا وتزلفا وتذللا وافتقارا وانكسارا بين يديه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلن في السر أجل شيء أنت خاف الله وأنت خال بنفسك تخاف الله وأنت تعلم أن الله أقدر عليك فلذلك تمتنع عن المعصية كثير من الناس أمام الناس تقي وأمام الناس خاشع وأمام الناس مستقيم ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أعوذ بالله ما تربى على الإيمان الجاد ولا تربى على الخوف من الله عز وجل وإن الله عز وجل ليخوف الناس خوفهم بالآيات قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أخيات كثيرة زلازل أمراض أو بتخوف الناس برضو في زول ما بخاف من الله لكن بخاف من الإيدز الشديد ده برضو من ربنا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا بخوف بالآيات والآيات قد يكون جراد وقد يكون أمراض وقد تكون زلازل وقد يكون صلاطين يسلطهم بعضهم على بعض وشعور وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لكن مرات يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويصدركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد بنفسه يقول لكم أوعكم كاجئتون ي وبخليكم وكان وكان وكان وكان عاقبتكم ما بخليكم يخوفهم بنفسه وليس بآياته ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد تخويف يخوف الله عز وجل العباده بنفسه ما أجل الله وما اعظم الله الذي اهلك امم ودمر فراعنه وأهلك قرى ودمر عروش وطواغيت سبحان الله الانس والجن يموتون وهو لا يموت وهو الحي هو الحي القيوم الذي لا يموت ما اجل الله وما اعظم الله الذي يخوفنا ولكن الانسان قد يكون مؤمن لكن عند المعصيه قد يضعف ايمانه او يبتعد عنه ايمانه عند ارتكاب المعصية داع الشهوة في نفسه أقوى من داع الخوف من الله ولذلك كثير من الناس يقع في المعصية وبعض المعصية ضميره يؤنبه يخاف الله ولكن أهم شيء أن يكون الخوف من الله في السر وفي العلن الذين يخافون الله الخوف من الله أقضى مضاجع الصالحين وأقلق المؤمنين وهذب سلوك المتقين هو الذي يدفعهم نحو المعاني الملائكة يخافون الله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته الملائكة يخافون الله جبريل عليه السلام قال عنه صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل كالحلس البالي الحلس القماش الذي يوضع تحت السرج للبهيمة بيوضع وبعد ذاك السرج القماش وبعد دا ذلك بيجي السرج بخده القماش دايما بيكون متعرض ل ل ل ل ل خد وشار وفوقه بيكون مسحوب وبيكون بالي رأيت جبريل كان حلس البالي من خشية الله وجبريل امام مقام الله ضعيف وخائف ووجد رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجل الخائفين والمثل التطبيقي في حياته صلى الله عليه وسلم في الخوف من الله عز وجل كثير لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات إلى الشوارع تجارون إلى الله ولما تلذذتم بالنساء في الفرش لو تعلمون ما أعلم قرأ عليه ابن مسعود آيات فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لو حسب رفع ابن مسعود رأسه فإذا عيناه تدريبان الدموع يبكي خوفا من الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما وإني اتقاكم لله واخشاكم له والفرق بين الخوف والخشية أن الخشية معها معرفة ولذلك هي مرتبطة بالعلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء الخشية مرتبطة بالمعرفة فهي أجل من الخوف الخوف عام لكن الخشية خوف بمعرفة خوف بيقين خوف بمحبة خوف بإجلال وتعظيم ولذلك قال أما وإني أدقاكم لله وأخشاكم له والرسل جميعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والصالحين بكثره خوفهم من الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون حركهم من السرير وأخذهم من الفرش وانتزعهم من الراحة والدعه خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الخوف من الله عز وجل كان دابا بالصحابة يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو هو في سكرات الموت لو أن لي طلاع الأرض طلاع يعني أي شيء يطلع في الوطى بمبد في الوطن لو أن لي طلع الأرض ذهب لفتديت به من عذاب الله قبل أن أراه مش لفتديت به من عذاب الله مش أشوف بس ما أشوف عذاب الله شوف ما يشوف لو بس ما يشوف عذاب الله كيف لعزب كيف بس لو بدودي لو عنده دنيا كلها ذهب ادي على الله يقول لا بس ها أفضي نفسي ما أشوف العذاب صحيح لو أن لي طلاع الأرض ذهب لفتديت به من عذاب الله قبل أن أراه هذه معرفة هذا كمال إيمان هذا يقين لا يريد فقط أن يرى عذاب الله يريد أن يفتدي به أن يفدي نفسه كيف لا تفدي نفسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين ربه عجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر من خلفه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر من تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره ابتدي من عذاب الله بما بمالك إذا اتاك الله من لو قيل لك ما لك كل إدفع من عذاب الله. لماذا تتصدق الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الله تتصدق خوفا من الله اتقوا النار ولو بسرق تمرة اذا انت تريد ان تبعد, من أن تبعد عن وجهك العذاب السلف الصالح كانوا من اكثر الناس خوفا من الله عز وجل امرأة مسكينة وزوجها مسكين عامل مسكين بعدين وبعدين هي جميلة شافة واحد غنيان شريط جاه قال لي الزوال ده بيجيب قلت شروع قال لي بجيب لك حاجة ناكل الكسرة دي الكادنة ما حصل حسن القصة دي أورد ابن جوزي قديما قال لي أزاي يقدر مفروض يكون أحسن أكد أنا بسكنك في قصر وبكتب لك في اسمك ده غلغ للراجل ده يطلقك انا بزوجك ده لحد حس شغل ده شغال كثير اشتاكي ده قال من غرر امرأة على زوجها لم يلح رائحة الجنة البقل براس المرأة يقول لها انا بسكنك وبسجيهك والله قصص ايدي كثيره قال ليها أنا بجيه وكده وصغار وخلنا صغار وقال لها دي تطلع وتنزل معاه على أمر إنه حيعقد عليها بس عرف وجستف ثاني وعرف الشاب ذاته عنده عربية سمحه وهو بركمل حفلات زول مسكين لكن دي عنده عربية آخر مودين وقام بسوق المرضي في العربية لكن ديك قد عندها دين قد ليه إنه وإن أصبح في اثماري هدوم مقطعه ونقص من الدرهم والدينار ما عنده قروش انه وان اصبح في اطماري لابس هدوم مقطعه ونقص من الدرهم والدينار اجل عندي من, أمي من ابي وجاري وصاحب الدرهم والدينار اني اخاف ان عصيت حر النار أنا خايفه من النار ما بعمل كلام زي ده مر عندها دين في ناس جائلين اي حي يوى القرش الاعراض اشتروا بالقرش ويفعلوا اي شيء بالقروش انه وان اصبح في اطماري ونقص من الدرهم والديناري اجل عندي من ابي وجاري وصاحب الدرهم والديناري اني اخاف ان عصيت حر الناري خايف من ربنا والملك جلال الدين ملك شاه جاتوا جاريه في القصر جنيلة جمال شديد قام ناداه خلبيه ملك المملكه دي كلها تحت إيده راود عن نفسها ما كان يظنها أن تمتنع راود عن نفسها قالت له يا أيها الملك إني أغار على هذا الوجه الجميل من النار كان وسيم الملك وشك السمح ده أنا خايف عنه من النار وبين الحلال والحرام كلمة الحلال والحرام كلمة فأرسل إلى المأذون فعقد عليها وتزوجها وبين الحلال والحرام كلمة ولذلك الخوف من الله يظل وي ويكون دعما للصالحين رجالا ونساء إلى يوم القيامة يخافون الله ويمتنعون عن معصية الله فتى كوفي القصة أوردها ابن الجوزي في صفة الصفوة دخل بلد المنطقه للنخعيين البلد بلد النخعيين قاعد في المنطقه دي تبت شافته قاعد يعاين له ويعاين قاعد يتبسم قاعد يتبسم معه خلاص معناه يجوز بي يسيب لناتهم علاقه بالنظرات مشى البيت ما قدر ينوم يفكر بس كل مره يتذكر ابتساماته ونظراته اصلا ما يجيئوا للقيامه تجي قدامه لنازع قدامه، للخوف من الناجي قدامه، بس خلاص الوقت ده خلاص. لعمرك إنهم في سكر، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بعدين جاء أرسلت إليه مسلم. قالت له لقد كلفت بك. كلفت يعني وصلت حد أنا والله ما بتخيل واحد بشر يتعرض لبي مخلوق سوى كم مره ولا راجب يصرف عن الله إنت شو ده مخلوق شو ده؟ عنده شردين الواحد تلقاوه يفكر بس يقولك أنا الشباب الذات يقولك أنا بحب تحب شون يا أخي تحب شنو ذات وريني تكلم فارغ يا أخي ما تضيع زمنك وساكت أولد أنا بحبها تحبها مش عرزة. ما توقع تضيع زمنك امشي خبت الباب يقول لأبوها أنا بيتك دي بحبها وعرزها لكن توقع تضيع زمنك يا أخي كلها رسائل وجوالات وألو وهناي وانا مما شفتك وطولتما كده وانا ما بقدر اعيش من دونك والله كذب تعيش من دونه اي حتى حسنك الزواج الثاني وانت تبشت الزواج مرة تاني ما الشباب ده بضيعوا زمانه ساكت والله العظيم فرسلت له قالت لقد كلفت بك وعلمت ان الذي بي بك انت برضو, برضو بتحبني شديد اما ان تهيئ لي فاتيك واما ان اهيئ لك في دارنا فتاتينا قال المرسال قل لها بمير استيقظ لا هذا ولا ذا لا ذا ولا ذا اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم لما بلغها الخبر قالت العباد في الله مشتركون هم خاف الله انا مخاف الله احب براع اعلنت التوبه فصارت عابده وزاهده وفتى نزل البصرة شاب من الشباب نزل البصرة وتعلق بفتاة فتكلم معها ليخطبها قلت كده حس خلي الخطوبة قال له ايبا حلال قلت له اقضى وط اقض لي وطني الان اقضى لي وطني الان الخطوبة خليها قال لها لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه ايمانا حجب التقى سبل الحوى فأخذ التقى يخشى إذا وافل معاد هوانا أنا خايف أعمل لكن يوم القيام الله يهني إهانة شديدة قلت خلاص تعال أخطبني بعدة. قال لها لا أخطب من دعوناه إلى الحلال فدعانا إلى الحرام هذه نماذج تدل على قيمة ومعنى الخوف من الله عز وجل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 جاء في صفة الصفوة أن الخوف من الله يمنع العبد أن يتعدى على الآخرين هو لا يخاف القوانين ولا يخاف اللوائح والنظم إنما يخاف جبار وقيوم السماوات والأراضين يمنع أن يتعدى على حقوق الآخرين امرأة صالحة كانت تعجن في عجينها فجاءها الصريخ يعني خبر ينعي موت زوجها قال راجك الراجل مات راجله مزوج واحد ثانيه مزوج بامراه ثانيه هي المرث هي برضو مرث يعني ما حقا بتعجل نزعت يدها من العجين وقالت طعام صار لنا فيه شركاء دخل الورثه قالت بعدها بس كذا ما حتاكلو طلعته دازاتو بيدخلو بعدين في الورثه ما بيدسو نزعت يدها من العجين وقالت طعام صار لنا فيه شركاء شيء والله والله الخوف الربنا ذا بخل الإنسان راقي جدا هو الذي يجعل المؤمن يصون لسانه وما تمكن الخوف من الله من أحد إلا وجدته أعف الناس لسانه واقوم الناس سلوكا وأكثر الناس عباده وأبعد الناس عن ما حرم الله الخوف من الله قصة عجيبه جدا امراه في في في بغداد في سوق بغداد دخلت متجر عند رجل قزاز قزاز معناه عنده اقمشه دخل الدكان الاقمشه طبعا في نسوان معلش يعني الوحده بتمشي ل بتاع الاقمشه تتونس معاه وكذا وتعمل معاه علاقه وكل وحده تجي تعمل معاه علاقه يقوم بالبسيط يا ما نقفل الدكان اكو سي متت ماي الجاي الثاني بعدك كلامي ده ما في يعني انت تفتح دكان في ساعة جسده وتبيع الادميس والهدوم خاصه بتاعت النسوان يعني لابد تكون تكوني عندك دين ثقيل لانه تجي تضحك لك وحده وتجي تقول لك بكم وما تشدين له وساكت والقلب رهيف يا رسول الله كده على النسوان دي خطرات قال ما رايتوا من ناقصات عقل ودين أذهب لنب الرجل الحازم من كلنا بلا الوحي تلقاه صار صرامة في السوق مع الرجال يا أخي ممكن تلقاه قائد يوقف النازل كلهم طابور مرته في البيت بتوقفه طابور هو قائد هناك بس لكن جوا البيت ما عنده أي حاجة المرة هي القائد وقد دام النسوان ضعيف ما الحديث البخاري ما رأيته ناقصات عقل ودين أذهب لنب الرجل الحازم من كنا والله العظيم فجاءت في المتجر وقفت لا تشتري لتنزل دا ده بكم نوع اسلوب كانت منقبه فتحت وجهها الرجل عنده دين قال يا امه الله لا تحرقيني ونفسك بالنار ما ترعب بالنار ما تودين النار ده النار ما تودين النار, النار, النار اجي بعدين الزول بيقول في المعصيه دي خطوره يقول لك انا كان عصيت ربنا بتوب كان عصيت ثاني بتوب ليه لأن الضمير الحي والنور المتخذ في صدرك هو الذي يهديكنه الحق تطفئه المعصية فبأي نور تهتدي وبأي ضمير بعد ذلك ترجع وتؤدب إلى الله ياك أن تلعب بالمعصية أن تقول معصية بعد أجبت وما بمشي النار منه تركب تصبح المعصية بعد ذلك تصبح المعصية حلوة وكل كل مرة تسترسى معها تسترسى معها إلى أن تصبح مدمن إلى أن يمكن أن تقود المعصية إلى الكفر بالله عز وجل وإلى غياب الإيمان ولذلك إياك أن تلعب بقلبك إياك أن تكتري أن على معصية قالت له يا هذا لا تعجل وكانت فتاة مليحه كأنها فلقه قمر قالت له لقد خبرت سوق بغداد وعزمت التجار فيهم فرأيت كأصلح الناس وأنا لا أم ولا أم وإخواني يسكنون عني بعيدا وأسكن في دار لوحدي أريدك زوجا لي بالحلال قال لها ولكني متزوج وبابنة عمي وعندي منها الولد وما أحب أن أشق عليها قالت أرضى منك بالنوبة يعني تزوجين وما تكلم أهلك وتجيني وقت ما تجيني في بيتك لكن تجيني بالنهات مرة مرة ما عندي مانع فتزوجها ابن عمه أحست ببعض تغير فيه بقى ما ياهو راجل ياهو قامت عندها معاه خدامة في البيت قلت لها باري الراجل نشوف لها الراجل دوين قامت الخدام مشت الراجل فتح الدكان وبعد شويه جصبي قال له غلامه شغال معه مسكوا الدكان ومشى خش بيت هي شايفاه سألت الجيران قلت لها البيت بيت منه قالوا فتاة مليحة تزوج بها قزاز في سوق بغداد التاجر بتاع الهجوم في سوق بغداد عرفته مشت ودة الخبر لسيدتها لم تتغير منه وقالت لها اكتمي المرع عقل واتكلمي وما غيرت اصلا ما, ما شابه تبوي ولا كده غشيتني الخدمة زي ما هي والشغل زي ما هو بعد سنه الراجل مات المرع الكبيره بالتعم باعت الدكان ولمت القروس عندها ثمانين ألف درهم جابت الثمانين ألف خطتها نادت الجارية قالت لها تعرف في بيت المرضي قلت لها آي قلت لها الراجل مات وأنا وهي في الثمن لانه عنده ولد والباقي دي الولد كده إذا في أربع نسوان الأربع نسوان بيشتركوا في, في الثمن وإذا كانوا أربع نسوان والراجل ما عنده أولاد الربع كله سوى كافر قلت لها الثمن لي ولها ثم من الثمانين ألف عشر ألف طلعتها والعشر ألف على اثنين هي خمس الف, ألف قالت اذهبي إلى بيتها وأخبريها أن الزوجة, ان الزوجة قد مات وقول لها هذا حقك من الميراث الجارية شارت الناي مشت البيت الجبيل قبل سنة مشتوا خبشت الباب دخلت البيت, ديك البيت ال ال ال ال ال المليحة دخلت قعدتها قالت لا أنا الخادمة بتاعت فلانة الفلانية زوجة زوجك وهي تخبرك أن الزوج قد مات وهذا حقك من الميراث الفتاة المليحة بكت بكت وترحمت عليه وذهبت ودخلت في غرفتها وفتحت صندوق وأخرجت رقعة من جلد وجاءت بالرقعة. وقالت لها إحمدي إلى سيدتك حسن دينها المرد عندها دين قلت لها ستة دين عندها دين ولكن أخبريها أن الميراث لا يحل لي فقد قان قبل خمسة أشهر بط طلاقي وطلقني ابن الجوزي يقول أيهما اتقى أي الفتى أي المرأتين اتقى المرأة طلعت الميراث من نفسها وقالت ما بأقول حق الناس ودتها لديك وديك اللي قالت لي أنا مطلقة والطلاق انتهى والعدة انتهت وأنا ما عندي حق في الميراث ورجعت وورت إن هي مطلقة من قبل خمس شهور هذه ثمرة الخوف من الله عز وجل أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى أن نخافه ومن أراد أن يخاف الله عليه أن يتامل عظمه الله ويتأمل صفات الله ويتأمل قدرة الله يخاف الله وعليه أن يقرأ آيات الوعيد في القرآن يخاف الله وعليه أن يسأل الله أن يوجد فيه الخوف منه سبحانه إنه سبيل وسبب كل خير في الدنيا والآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا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 ربنا انا نسالك في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين لا تعذبنا وانت بنا راحم يا رب العالمين اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله عاملنا بما انت اهله انت اهل التقوى واهل المغفره يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم واقم الصلاه